أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربنا bahū annī masanī al-bū wa anta arḥam فَاسْتَجَابَ لَنَا رَبُّنَا فَكَّ شَفَنَا مَا به من وِاسْمِ رَبِّي اللَّذِي لَا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى حَٰنَكَ إِن كُنتَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَنظِرْ يَوْمَ نَلْقَاكَ جَنَّاتُهُم مِّنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَكَذَلِكَ نُنَزِّلُ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذوني فردا وأنت خير الوارث ثَرَّ جَنبُنا لَنْغُو وَنَغْبَنَ لَنْغُو يَا إِلهَنا لَوْ أَصْلَحْنَا لَوْجُزُه yrat ti وََّتِأَح الصانَت فَوج فَنَ فَخُن فيِي روحنا وجعلنا وانا ربكم فاعبدون Baurau cũng não gồmú ilẹ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيدي وإنا له رَأْمَنَ لَاوْ كَوْتِ إِنْ لَكَنَا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إذا فتحت يا جوجو ما جوج كل لحد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 انكم وما تعبدون من دون الله لا حسب جنما لو كان لهم فيها ذا لهم من الحسن أولاد انَّ الَّذِينَ نَسَوْا مَكْتَ لَن مِنَ الْحُسْنَا لا اسمون حسيساو غم في من la ya لو نق السما أن a cool. e In... Inna llan vi nan sav un conte long minna si sanga wa hukum fi mastata ta eao yeah. oh. بابا ده ناع خلق نويدو ووعدنا لنا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزهور من بعد الذكر أن لا الضيارث <سؤال> ها عبادي الصالحون <سؤال> إن colen ma yuh baby انَّ وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا ظُلُمَاتٌ فِي جَهَنَّمَ ذَلِكَ بِمَا كَفَرُوا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ o maintenant uni la hin Min la lo ma حم لن حملغا وأنت ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم